من يبي يسمع حكاية من حكايات الزمان البطل فيها رفيق بدنيا ما فيها أمان من يبي يسمع حكاية من حكايات الزمان البطل فيها رفيق بدنيا ما فيها أمان والضحية قلبي اللي ما عطى إلا الحنان للأسف قلبي وفالى صاحبي باه وخان والضحية قلبي اللي ما عطى إلا الحنان للاسف قلبي وفاله صاحبي باعه وخان صاحبه باعه وخان يا حكاية منظليمة جسدت معنى الذبول بين طيات الخيانة تكتف الاحتطاق صدقها دنيها حيرت فيها العقول ساعة تصفى وساعة تسكي كاسات المرأة لي الصديق إن كنت عدى فوق هجوات العذول لا جفاه الوقت يلقى روح إلى مسكن ودر حافظ قدرة وصاين للمؤذى والأصول حالف الماخ ونهدي للصداقة مهما صار كل الأزاق صدوا حتى لا يقول بلا سبب فجأة تخلى واتخذ أقصى قرار من ظليمة جسدت معنا الذهب تبا صبر في غيابه بس جعل ما يطول وانتظرت مليت الصبر والانتظار ما عطاه الفرصة يفهم ما ترك أية حلول بايع عومك في ولا له منها كل فترة قلبي عايش بسمت ذهول وتسأل ليه خان ليه غاب وليه هجر ومن كل فترة قلبي عايش بسمت ذهول وتسأل ليه خان ليه غاب وله جار ذ رسالة يا رفيق غيرها ما أبغا أقول زعلنا والخيانة بيننا صارت ستة الحكايه صارت ظلمة.